تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون وَلَقَدْ آخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصْنَا مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لنا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطْيَرُ بِمُوسَى وَمَمْعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ رَبِّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين وان انجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب